وأكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعون إليه وفي آذاننا وقل ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إن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 114. فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 115. فقضاهن سبع سماوات في يومين 116. وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا 124. ذلك تقدير العزيز العليم 125. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 126. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 127. ألا تعبدوا إلا الله 128. قالوا لو شاء ربنا لأن 114. فإنا بما أرسلتم به كافرون 115. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق 116. وقالوا من أشد منا قوة 117. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة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 حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 119. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 110. وما كنتم تستطعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَٰلِكُمْ غَنَاكُمْ الَّذِي غَنِيتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُرْتَبِينَ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 119. وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 110. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون 111. ذلك جزاء أعداء الله في هذا الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدمنا ليكونا من الأسنان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 أنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، ومن آياته أنك ترى الأرض خشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.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 ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوق ولئن أذق له رحمة منا من بعد ضرّ أمست لا يقول هذا لي وما أؤم الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب وليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنَّ رَبِّي قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِيَادِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق أو يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في ميرّة من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط